فما استمتعت به منهم فآتوهن أجرهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكما وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَ لَيْلٍ كِحَلْ مُحْصَنَاتِ فَمِمَّا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 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذُوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْفِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَذَ اللَّهِ يَسِيرًا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 وَبِنِ السبيل وما ملكت منكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى حتى تعلموا مَا تقولون ولا جُنُبًا إلا عَابِرِي سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كنتم مرضى أو على سفر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم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 ولو قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونبُرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نقم سوjoهم فنردها على أذبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كمالا عن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيمًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَنَ اللَّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَال ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلم تجد له نصيرا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم, سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا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 فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله ولونهم الظلم أنت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 ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أوخرجوا مِنْ دياركم أوخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأت من عظيمة ولهذينهما صراطا مستقيما ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 فَإِنَّ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّنَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إذْ لَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَلَيْنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْذَّتُ يَأْلَيْتَنِي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 عجل قريب، والمتاع قل الدنيا قليل، ولا خير لمن اتقى، ولا تظلم فتى لا أينما تكون يدرككم الموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله.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 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أَفَلَا يتدبرون القرآن